بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله له يشأَدُ إ ن فيكين لَكذبون إ إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فاطبع على قلوبهم 124. وإن يقولوا <تصفيق> تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة 125. يحسبون كل صيحة عليهم 126. هم 12. قاتلهم الله أنا يؤفكون 13. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله 17. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا وَلِلَّهِ خَ السَّمَاوَاتِ السَّم وَك وَ الأأَوب وَلاتَّ المُنَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَّا الْأَذَلِ عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولا naa uh -oh. 117. فيقول رب لولا أخرتني, لو أخرتني إلى أجل قريب فأصد 124. وأكون من الصالحين 125. يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير